صلناك شاهدوا ومبشروا نذيراً بتأمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 113. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما 114. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم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 119. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما 110. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وَنَظَالِمَ كَافِرَتَي يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 119. ولم تعلموهم أن تطعوهم, أن تطعوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم 110. ليدخل الله في رحمته من يشاء